هذه فائدة طيبة كلام المعلم رحمه الله تعالى في رفع الاشتباه عن معنى العبادة والآلهة وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للمعلم رحمه الله تعالى عليه قال فصل واعلم أن مدار العذري على الجهلي مع عدم التقصير في النظر وإنما الشان في ضبط التقسير وهو أمر مشتبه جدا فإنه ليس المراد به إلا أن يكون الإنسان استعداد للنظر أصلا بأن يكون مجنونا أن لا يكون الإنسان استعداد للنظر أصلا بأن يكون مجنونا ولا أن يكون قد صرف عمره كله في البحث والنظر ولم يتشاغل عنه إلا بما لا يستطيع تركه كتناول ما يسد رمقه من الطعام والشراب وكأضاء الحاجة ونحو ذلك بل الأمر من هذا إلى أنغار رحمه الله وهنا وها هنا قاعدة جليلة وهي أن من رضي بالإسلام دينا ولو إجمالا فالأصل فيه أنه معذور في خطائه وغلطه هذا من رضي بالإسلام دينا ولو على جهة الإجمال فالأصل فيه أنه معذور في خطائه وغلطه ومن لم يرضى بالإسلام دينا فالأصل فيه أنه غير معذور ولا يخرج أحدهم عن أصله إلا ببيان واضح هذه قاعدة جميلة أن من رضي بالإسلام دينا ولو على جهة الإجمال فالأصل فيه أنه معذور ولا يكفر إلا بأمر وبيان واضح ينقل عن الإسلام إلى الكفر بالله جل وعلا والثاني هو من لم يرضى بالإسلام دينا في الأصل فهذا غير معذور هو كافر بالله سبحانه وتعالى هذا ليس له عذر وهو من أهل النار فهذا كافر بالله لكن الأول فلا ينقل عن هذا أي عن الإسلام بخطأ إلا إذا كان ببيان واضح جني ينقله النقل الكبرى إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى قال فالأصل في الأصل فيه أنه معذور في خطائه وغلطه ومن لم يرضى بالإسلام دينا فالأصل في أنه غير معذور ولا يخرج أحدهما عن أصله النبي ببيان واضح هذا في الحكم الظاهر أي هذا في الحكم الظاهر فأما عند الله عز وجل فالمدار على الحقيقة ولهذا كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الفترة بالشرك والنار يحكم عليهم بالشرك والنار فمن مات كافرا نحكم عليه بالشرك على الظاهر وأمره إلى الله سبحانه وتعالى بلغت أو لم هذا شيء ثاني فهو إذا مات في بلاد الكافرين ومحسوب عليهم فيحكم عليه بالكفر يحكم عليه بأنه مات مشركا ولا سيما من سمع بدعوة النساء صلوه هذا ليشك فيه لكن هذا على من تقدم من أهل الفترة يحكم عليه بالشرك والنار هكذا يقول الإمام هنا رحمه الله إلا من فارق أشركهم كزيد بن عمر فهذا فارق شرقهم قد البيان بأنه فارق شرق هؤلاء فهذا يحكم له بالجنة ولا يحكم له بالنار وأما أولئك يقول كان النساء صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم على هالفترة بالشرك والنار قال ورد في ذلك عدة حديث من حديث ابن عمر جاء أعرابي لنساء صلى الله وقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين قال في النار قال فكأنه وجد من ذلك فقال يا رسول الله فإن أبوك قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مرضت بقبر مشرك وبشره بالنار قال فاسلم العرابي بعد فاسلم العرابي بعده هذا من الأدل على أنه كان يحكم على أهل الفترة الذين ماتوا الفترة بالنار وهذا بعضهم يحمل على من بلغته الدعوة على من بلغته الدعوة فيحكم له بالنار كما حكم النساء الصنم على أبي العراب هذا وهكذا أيضا في بعض الروايات أنه حكم على أبيه أبي وأبوك في النار فيحمل عنه مما دعوة إبراهيم لأن كان هناك بقايا من هذه الدعوة لذلك أدرك زيد شيئا من دعوة إبراهيم وكان من أهل التوحيد وكان من أهل الجنة زيد بن عمر بن نفيل وأما من لم تبلغهم الدعوة فأمرهم إلى الله نحن ما نعلمهم نحكم على الظاهر بلغتا ولم تبلغوا ما نعلم، نحكم على الظاهر وأمره إلى الله قال يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الفترة بالشرق والنار كما سمعت في هذا الحديث وليستني أحدا إلا من فارق شركهم كزيد بن عمرو بن نفيل ومن حقق النظر ربما يظهر لها أن كثيرا منهم كانوا معذورين ولكن ليس هناك بيان واضح فلذلك حكم الشرع عليهم بالظاهر وأمرهم عند الله موكول إلى الله كلام طيب حكم الشارع عليهم والشرع بالظاهر مع أنه يقول الإمام ومن حق النظر حقق النظر ربما يظهر له أن كثيرا منهم كانوا معذورين كانوا معذورين ولكن ليس هناك بيان واضح ما عندنا بيان واضح فمن ما تعال الكبري هذا الأصل عندنا هذا الأصل عندنا ومن مات على الكفر ولم تبلغه الدعوة يمتحن يوم القيامة ويختبر يوم القيامة أما نحن نحكم بالظاهر هذا مات على الكفر فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى هذا الأصل وما عندنا بيان واضح أن هذا بلغته وهذا لم تبلغه ما عندنا شيء من هذا فنحكم على أنهم ماتوا كافرين هذا الأصل في الظاهر ثم من كان معذورا منهم ولم تبلغه دعوة أمره إلى الله يختبره يوم القيامة ومن لم يكن معذورا بلغتهم الدعوة فهؤلاء من أهل النار خالدين فيها مخلدون أو خالدون فيها مخلدون هذا كلام طيب نعيده كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الفترة بالشرك والنار ولا يستثني أحدا إلا من فارق شركهم كزيد بن عمر بن نوفين ومن حقق النظر ربما يظهر له أن كثيرا منهم كانوا معذورين ولكن ليس هناك بيان واضح فلذلك حكم الشرع عليهم بالظاهر هذا يريد أن يبين هذه القاعدة الجنينة أن من رضي بالإسلام دينا لو إجمالا فالأصل فيه أنه معذور في خطائه وغلطه ومن لم يرضى بالإسلام دينا فالأصل فيه أنه غير معذور ولا يخرج أحدهم عن أصله إلا ببيان واضح عن الأصل الأول والأصل الثاني لا يخرج أحدهم عن أصله إلا ببيان واضح كانوا معذورين ولكن ليس هناك بيان واضح فلذلك حكم الشرع عليهم بالظاهر وأمرهم عند الله موقون إلى الله فنحن نحكم على من علم أنه مات على الكفر من أهل أمريكا أو من دول تلك التي هي بلاد الكفر ومات منهم وإليهم ينسب نحكم عليه بالكفر، نحكم عليه بالكفر، ولكن ما... لأننا ما عندنا بيان واضح أنهم معدور، ما عندنا بيان واضح، فنحكم عليه بالظاهر، فإن كان معذورا أي أنه ما علم شيء من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما وصل إليه الإسلام، ما وصل إليه الإسلام، فهذا معدور أمره الله، يختبر يوم القيامة، وإن وصل إليه الإسلام وصولا بينا ظاهرا لا غبش في ذلك ولا كذلك أيضا نفس فيه فهذا وصلته الدعوة النساء صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار فهذا من أهل النار في الظاهر والباطن، من أهل النار في الظاهر الأمر وفي الباطن أيضا لأنه ضلغت الدعوة ما عن الكفر مصرا معاندا هذا كافر بالله ظاهرا وباطلا هذا كلام جميل فعل هذا من حكم على أولئك هذا هو صار أنه كافر الذي يحكم عليهم بأنهم إذا ماتوا عن الكبر فهم كفار نقول مات كافر أما معذور غير معذور ما درين فيه فنحكم بالظاهر ورسول الله حكم على أولئك لهذا الأصل, الأصل أنهم لما جاء العراب يسألوا قال إنا بغال أبوك النار أبوك النار هذا هو الأصل يحكم على أهل الفترة ومن كان معذورا منهم أمره إلى الله سبحانه وتعالى على ما جاء في حديث الأسود بن سريع أنهم يختبرون منهم المجنون ومنهم هذا الذي لم تبلغه الدعوة فالمجنون يوم القيامة يختبر ومن لم تبلغه الدعوة يوم القيامة يختبر قال وقد جاء ما يدل أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة قال الحافظ بالإصابة في ترجمة بطالب طالب ورد من عدة طرق في حق الشيخ الهرم ومن مات في الفترة ومن ولد أكمه أعمى أصمى ما يدري شيء أكمه أعم أصم أو لا يختبرون لا يسمع اسلام ما ما يسمع تري القرآن يقرأ السنة تبين سلام دين ما فيش أصم أصم وأعمى ومن ولد أكمه أعمى أصم ومن ولد مجنونا أو طرى عليه الجنون قبل أن يبلغه قبل أن يبلغ وأما إذا كان بانغا وكان عاقلا وكافرا بالله سبحانه وتعالى ثم طرى عليه الجنون هذا سيموت العياذ بالله على ما تقدم على ما تقدم ما قبل الإسلام وكان بكامل عقله ويعرض عليه الإسلام وظهرت له الحجج وظهر له البيان ولم يسلم ثم طرى عليه الجنون بعد بلوغه هذا قيد مهم قال أو طرى عليه الجنون قبل البلوغ أما هذا طرى عليه الجنون بعد البلوغ ما يشمل هذا الحكم كان بالغا ويعرض عليه الإسلام, الاسلام ويعرف حقيقة الإسلام ومع ذلك ما قبيله وهو بالغ هذا حجة الله قامت عليه قبل جنونه وأما هذا فما كان الغلم يكتب عليه وهو صغير فهذا يمتحن الذي ولد مجنونا أو طرى عليه الجنون قبل أن يبلغ قال ومن ولد أكمه أعمى أصمى ومن ولد مجنونا أو طرى عليه الجنون قبل أن يبلغ ونحو ذلك وأن كل منهم يدلي بحجة يقول لو عقلت أو ذكرت لأمنت فترفع لهم نار هذا اختبارهم كما في حديث بن سريع. أنهم ترفع لهم نار ويقولوا دخلوا يقول لهم ادخلوا النار هذه فمن دخل فهذا أطاع ومن لم يدخل فهذا من أهل النار هذا اختبار ما هو سهل ويقول لو عقلت أو ذكرت لآمنت فترفع لهم نار ويقال لهم ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن امتنع ومن امتنع ادخلها كرها هذا معنى ما ورد من ذلك وهو معنى حديث الأسود من سريع وهو أصح ما يقوم في الباب في هذا قال ورد ذلك من حديث الأسود من سريع أبي أخرج أخرجوا الإمام محمد وقال الهيثم عن سنده رجال رجال الصحيح انظر معجم الزائد وذكر الحافظ من كثير في الباب حديث أخرى انظرها في تفسيره عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال وقد جمعت طرقه في جزء مفرد ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها طائعا فينجو لكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك نعم أبو طالب ورد فيه ما يدفع هذا فهو ليس من أهل الفترة فهو في ضحضاح من النار فليس من أهل الفترة قد حكم عليه بالنار رسول الله حكم عليه بالنار عرض عليه الإسلام وأبى الإسلام ومات على ملة عبد المطلب فعبد المطلب ينظر هل هو من أهل الفترة أم ليس من أهل الفترة وأما أبو طالب فليس من أهل الفترة لأن رسول الله حكم عليه بالنار وهكذا على قول جماعة من أهل العلم أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل الفترة لأنه قال أبي وأبوك في النار أبي وأبوك في النار إلا إذا كان هذا حكم على الظاهر، على الظاهر، ثم أمره إلى الله. هل بلغته الدعوة كالرسول الله حكم الذي ينزل عليه الوحي، وما ينطق عن الهوى؟ إن هو إلا وحي يوحى. إلا كما قرر الإمام أن هذا هو الحكم الظاهر على من مات في الفترة نحكم عليه بهذا أنه مات مشركا وأهل من أهل النار. ثم بعد ذلك أمرهم إلى الله. أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى من قامت عليه الحجة فهو من أهل النار. ومن لم تقوم عليه الحج ولا تبلغه الدعم يختبر كما في حديث الأسود فهو يرجو أن يكون عبد المطلب أن يكون عبده المطلب آل بيته من جملة من يدخلها طائعا يعني هم من أهل الفترة عبد المطلب آل بيته من آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه من هذا البيت أبو النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيت وهو يرجو المعلم رحمه الله تعالى أن يكون كذلك وأما هدفه حكم عام من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الفترة أنه من أهل النار ومن أهل الشرك ما على ذلك هذا الأصل وهو يحمل الحديث كأنه على هذا أن نحكم على كل من مات في فترة أنه مشرك وهو من أهل النار ثم هناك من يختبر منهم هناك من يختبر منهم وترفع عليه النار فهو يرجو أن يكون عبد المطلب كذلك وأهل بيته وأما أبو طالب فلا فلا يستثنى أبو طالب ولا كذلك أبو لهب أو لا مات على كفر بالله سبحانه وتعالى ولا سيم الثاني هذا الفاجر فأبو طالب ليس من أهل الفترة وأما من يقول أن أبا النجس صلى الله عليه وسلم مات على الإسلام هذا مه صحيح هذا باطل أن والد من صلى الله عليه وسلم مات عن الإسلام هذا باطل لأن رسول الله يقول أبي وأبوك النار فهو مات عنه غير الإسلام ولو مات عن الإسلام ما حكم عليه هذا لأنه ما حكم عليهnga Cen Tamar Remad لم يحكم له بالنار من استخ Events عليه الصلاة والسلم لأنه مات عن الإقياد وعن الإسلام العام من التوحيد وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى وأما أ ما قال في هذا ما قال في هذا لكن حكم بالحكم العام فيه لأهل الفترة فاستثني زيد من كان من باب زيد هؤلاء لم يحكم لهم النار لأنهم ماتوا على الإسلام العام على توحيد الله سبحانه وتعالى فيبقى مسألة والد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من أهل الفترة أم ليس من أهل الفترة أم النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من أهل الفترة أم ليس من أهل الفترة هذا الذي يبقاه هو محل النظر, محل النظر فإن المعلم يقول نرجو أن يدخل عبد المطلب أهل بيته في جملة من يدخلها طائعا فينجو يعني هم من أهل الفترة هم من أهل الفترة وأما الحكم عليهم بالظاهر فيحكم عليه بالظاهر أنهم ماتوا على الشرك وهم من أهل يش من أهل النار هذا الحكم الظاهر النساء صلى الله عليه وسلم حكم بهذا في أبي وفي أبي العرابي ثم مسألة أخرى وهي محل النظر يذكرها الإمام هنا رحمه الله تعالى هل العبد المطلب والبيته من جملة من يدخلها ويستثنى أبو طالب هذا الذي غررق نرجو أن يكون كذلك فهذه قاعدة جميلة وقاعدة مفيدة جدا للطالب. فإن من مات من أهل الفترة هذا الأصل الحكم الظاهر أنه مات على الشرك مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا نقول مسلم إلا من استثله الدليل كزيد وغير زيد. لا نقول مسلم فيهم من مات من أهل الفترة ولا يصلح أن نقول أنهم مسلمون خطأ وإن نقول نقولهم من, نقوله من أهل الشرك ماتوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى. هل هم هؤلاء الذين ماتوا؟ ويقال لهم أهل الفترة هل هم من أهل النار أو نصر هم يمتحنون كلهم لا الذين بلغهم الدنيل ما يمتحنون والذين لم يبلغهم الدنيل ومن دكر معهم المجنون والأكمه الذي ولد أكمه أعمى أصم والذي ولد مجنونا أو الذي طرى عليه الجنون بعد البنو قبل البلوغ طرى عليه الجنون قبل البلوغ هؤلاء يختبرون وهم من أهل الفترة وهنا مثلا لو ينظره بعض الإخوة الاستفيده أكثر عبد المطلب وآل بيته غير أبي طالب هل هم من أهل الفترة فإن المعلم يقول أرجو أن يكونوا من أهل الفترة فيدخل في ذلك والد النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا مسألة أمه عليه الصلاة والسلام طلب الاستغفار لها فالله سبحانه وتعالى لم يأذن له بالاستغفار وأذن له بزيارة القبر أذن له بزيارة القبر عن الحكم العام في هل الفترة أنهم ماتوا على الشرك فليستغفر لهم فليستغفر لهم على الحكم العام في أهل الفترة فبقي هل هؤلاء أقارب عليه الصلاة والسلام من أهل الفترة أم لا هذه المسألة تحتاج إلى نظر فإن المعلم إنما يقول نرجو أن يدخل عبد المطلب والبيته في جملة من يدخلها طائعا يعني هم من أهل الفترة هذا الذي نريد نستفيده أكثر بغير هذا الموضوع. أما هذا الدليل صحيح أنه يعني فيه إشارة على الحكم العام وما فيه دلالة واضحة ما فيه دلالة واضحة أن والده من أهل النار والده من أهل النار ولا يختبر من أهل النار نعم حكم العام لكن ما فيه على أنه ما يختبر يوم القيامة لأن المعلم يرى أن هذا الذي مات من أهل الفترة يحكم عليه بالشرك والنار الحكم العام الظاهر الحكم العام وأيضاً كذلك الحكم الظاهر يحكم عليهم جميعاً بهذا الحكم. فرسول الله حكم بهذا الحكم كما قال كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الفتره بالشرك والنار ولا يستدني إلا من فارق شركهم كزيد بن عمري إلى آخره. قال وقد جاء ما يدل على أهل الفتره يمتحنون يوم القيامة إلى آخره. وليس كل أهل الفتره يمتحنون الذين ماتوا قبل الإسلام. وإنما الذين يمتحنون هم الذين لم تبلغهم الدعوة والله أعلم وأما من بلغته الدعوة فيما يمتحن بل هو من أهل النار ظاهرا وباطلا وهو كافر ظاهرا وباطلا الذي بلغته الدعوة قبل الإسلام نعم من أين يعني ذكره أنه في النار لا يقول معلم هذا الحكم الظاهر العام هو يقرر هذا وإلا نقول أيضا كذلك بأبي طالب قال نساء الله صلى الله عليه وسلم هو ابن أهل النار في من النار فهو فيه نص جاء فلماذا لا يحمل مثل هذا النص كهذا النص جاء الذي في أبي طالب والذي في أمه وأبيه نعم هو المعلم سيعترض يقول هذا الحكم العام ما نحكم على جميع من كان نال فتره بأنه مشرك وأنه من أهل, من أهل النار قال نسأله محمد حكم عليهم جميعا بهذا الحكم أنه في النار وأنه مات مشركا لا يحكم عليهم بالإسلام إلا من جاء الدليل فيه استثناء من جاء الدليل فيه استثناء فالمعلم يقول نرجو أن يكون عبد المطلب أهل البيت من من يعني يدخلوها ممن يدخلوا تلك النار التي رفعت لهم في الاختبار يدخلوها ويكونوا ناجين بعد ذلك نرجو وإنه يعرض هذا الدليل علينا ويقول لي ويأتي بأدلة التي في أهل الفترة أه؟ بس فيه تكلف نعم عرف هذا فيه تكلف لا لا أدرى إن شنقيطي ما يرى هذا في والد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحديث على ما ذكرت لكن هذا فيه شيء من التكلم ويرى أن والد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم له بالنار وهو من أهل الفتره نعم يرى هذا والسيط له رسالة في هذا لكن هذا الحديث الآن نص عندنا أبي وأبوك في النار وهذا حكم عام في أهل الفتره ثم هم يختبرون يوم القيامة وترفع لهم نار فمن دخلها نجا ومن لم يدخلها لم ينجو والله المستعام فالذي يصدق ناتينا بكلام لأهل العلم في آل عبد المطلب عبد المطلب وآل بيته حاشة أبا طالب أو نعم حاشا أبا طالب هذا جاء النص فيه أنه ما قبل الإسلام وعرض عليه الإسلام وما قبل الإسلام. فهم ما من الفترة هذا. هذا ما هم من أهل الفترة هذا أدرى الإسلام وعرض عليه الإسلام. فما تكافرا كما قال صلى الله على ذلك. قال رحمه الله الصوفية والشيعة ينازعون حتى في عبد المطلب ينازعون في عبد المط ينازعون قصة أبي طالب يقولون لا هو ما هو من أهل هو مات مسلما مع أن الحديث الصحيحين مات كافرا قال على ملة عبد المطلب كان آخر ما قال على ملة عبد المطلب ومع ذلك هؤلاء الحمق النوك ينازعون في أبي طالب وأنه مسلم مات مسلما خذيلة لأنهم مباينون للصحيحين ولهم حول الحديثة التي هي في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب المعتمدة عند أهل السنة هم يطعنون فيها لذلك ما سددوا في كثير من سائر لأنهم باين الصنّة باين الصنّة قال رحمه الله أونه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو معشر قران هذا صح ما يدرون إين عم قران؟ قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد قال أخبرنا الفضل بن الفضل قال أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال عبد الرحمن يعني ابن المبارك أخبرنا حماد بن يحيى الأبحح قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه عندك يا أبا عبد الله إن للخير مفاتيح وإن ثابتاً من مفاتيح الخير من قال هذا؟ من قال هذا يا أبو عبد الله؟ آه أنس من مالك نعم إن للخير مفاتيح وإن ثابتاً من مفاتيح الخير قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر ومثل هنا يأتي بمعنى صفة صفة أمتي فصفة المطر لا يدرأ أول خير أم آخر فمثل في اللغة يطلق يراد به الصفة مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة التي وعدها المتقون كذا وكذا هذا صفتها فيها أنهار من كيت ومن كيت آخر ذلك من العسل اللبن وما ذكر الله سبحانه وتعالى من الخمر، فهذه صفة من صفات الجنة وما فيها، فمثل أمتي مثل الغي أو مثل المطر. والحديث فيه كلام هنا يقول إيش قال المحاضر عندنا السنة السنة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره وهذه الأمة أولها خير خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ذكر أنه يأتي في آخر الزمان أناس يشهدون إلى يشهدون ليس يشهدون ويظهر فيهم سمن ولا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه فهذه أمة خيرها في أولها وجعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرنها فعافية الأمة وخيرية الأمة في أولها فهذه قد جاءت الأدلة تدل على أن خير الأمة في أولها قال مثل أمة مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخرة قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو سحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي. قال أخبرنا أحمد ابن عيسى النسي. قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة قال أخبرنا صدقة بن عبد الله عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن مسيب كلام شقيق نريد نقرأه لو تعرف هذا هو في الأضواء صح ما كنا معدمين حتى نبعث الرسوله ما هنا صح وفي المجالس أيضا قلنا نستفيد من كلام شقيق رحمه الله في المغرب أو شيء نقرأ كلامه قال عن السعيد بن المسيب عن عمر بن عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم كلهم حتى تدخلها أمتي أنا كثير الكثيرة الدارقطني من حديث عبد الله محمد بن عقيل عن زهر سعيد مسيب عن عور الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم قال الدارقطني فرد به بن عقيل وعبد الله محمد بن, بن عقيل في كلام كما تعلمون وهو ضعيف لألبان يحسن له انفرد به ابن عقيل عن الزهري ولم يروه عنه سواه وتفرد به زهير بن محمد عن ابن عقيل وتفرد به عمر بن سلامة عن زهير وقد رواه أبو أحمد بن عادي الحافظ قلته في صدق ابن عبد الله ضعيف وعبد الله بن محمد احتج به محمد سماعيل وإسحاق وقال أبو حاتم غير لين الحديث, الحديث لم يثبت الحديث بهذا السند كما ترى فيه صدق أبن عبد الله وفيه أيضا عبد الله بن محمد بن عقيم وهما ضعيفان ولا شك أن أول من تفتح له الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دل على ذلك حديث صحيح أنه أول من يقرأ باب الجنة وأنه لا يدخل أحد الجنة قبله عليه الصلاة والسلام فهذا ثابت إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وهو أول من يقرع باب الجنة وأول من تفتح له أو يفتح له باب الجنة هذا ثابت وهكذا في أمة أيضا وحرّمت عن الأمم كلهم حتى تدخلها أمته وأما الأنبياء فقبل أمتهم الأنبياء قبل أمتهم يدخلون فهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نعم أرواحهم في الجنة أرواحهم يسرحون فيها نقوم الحديث أنا الليل بعد إن شاء الله خلنا قال أخبرنا أبو سعيد الشريخي قال أخبرنا أبو الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد قال أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الله بن حاتم الترمذي قال أخبرنا جدي لأمي محمد بن عبد الله بن مرزوق قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم قال أخبرنا أبو سنان يعني ضرارة بن مر مرة عن محارب ديثار عن عبد الله بن بوريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومئة صنف ومئة صنف ثمانون من هذه الأمة قال هنا قال هذا حديث حسن بن ماجه الزهد عن ابن سعود إلى آخر ماذا يعمل الذي هنا؟ حسنة أو لا؟ عندي م? سعي على شرق مصر. أهل الجنة عشرون ومئة ثمانون من هذه الأمة فكم يأتون النسبة؟ ثمانون من هذه الأمة كم النسبة الآن على هذا المأوية؟ ثلثين سبحان الله أمم متقدمة متكاثرة والله سبحانه وتعالى تفضل على هذه الأمة وجعلها ثلثين أهل الجنة هذا إن شاء الله يقرأ في الليل إن شاء الله, بإذن الله إلى هنا